بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد في البدايه احييكم جميعا بتحيه الإسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دار كسلم مع انت جمعت معلتي 10 شعبان شانه 439 شعه هجريه كمون 10 شوعه ابريل 31 10 شومنت ميلادي زابق الصالين وزاد لنا كتاب الأصول الثلاثه كنت قد صلاه 23 مسراتات الكتاب وبشرح فضيله الشيخ العلامه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله و رحم الله الجميع فابذحل في ابيته قلنا نرنما مالتيو بزعبه طواغيت كبدك سبات مسربي خدارو و خبلو درتهم و يدما اتيناتم عقل كاونه لعل زغرو مالتي ابطي ربزو غبرو كومو ونكبر نخلينا باهلتو زياتهم طواغيتنا ابتصرح انا رباتو مسربي كندارق نخلينا تربزو غبرو نخكبرينا مسبلو زيهم طواغيت باه طبعا طواغيت كل من تجاوز حده في الشر وخرج منه فهو طاغت كشرع و اتربزوا جبروا انا خكبري خيل يا زبل خدك سبات عزت اغوت نوب حتى غب اجان طول طاغوت النوبلمات يقول الشيخ محمد بن عبد رحمه الله تعالى والطواغيت كثيره زوم طواغيت زيوم كبدك سبات كنخدم عند عرقونا بزوا حات درتهم زي سغرو درتم زحلف كبتي عقلناتم زحلفوا زياتهم طواغيت الطاغوت تجاوز الحد مالتي تتجاوز الحد درتم ابو تطوق يهبلوا زسغرو امتى يرتسحون مالتي مسرب من الدراك بخمسات طواغيت تباهيلهم مسرب خدارغو سلاذ دلي اتصرحنا يربي خل نسرحون خلي ناس الزبول زياتهم كابو زحاتهم الى لنا الشيخ محمد بن عبد رحمه الله اما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بشرح قناهون تايلو مالتيو جمع الطاغوت وسبق تفسيره الطواغيت جمع طاغوت وسبق تفسيره ابزحلفه بزعبه نا طواغيت وسدنا طاغوتات مالتيو طواغيت دماني جمع نحدد اغوت مالتيو ازخاني وسدنا يرنايل الشيخ بن عثيمين رحمه الله كثيرة ورؤوسهم خمسه وزوحاتهم لكنتم قندي رؤوسهم اي زعماء زعماهم ومقلدوهم خمسه تم حلفتي ما رحتي نايزم اقواتات زعاتهم من باب فائده لي ولكم الجميع ان شاء الله من باب التذكير تقديم العدد على المعدود يفيد شيء قدمي فقدي قدمتي كمزن كمزن يلكم الزرزا اتفقدن دحر اقدمك يو كلت فائدهن ركم مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث انتهى لمنا بني الاسلام على 50 اركان الاسلام هي اولا تن عدد فقدنا تن تقي ثمن زين منتاي لنا اولا الحصا السلام حموشه مخانن حصيرم من الرسول صلى الله عليه وسلم ريخمتي فقد مقدم كانت تتفق دو زله خاصنا تفقد كي ندزين الك جمر يبلتس عط اسلوب ولذلك أسلوب تتقي مواز للشيخ محمد بن عبد الوهاب زبلصت اسلوبه السودماني تقديم العدد على المعدود مثلا حدثت ثلاثه مخرخ بكاء الخطبون مخركا ولسلسته المخرزين اصنعاني خوي ركز علاني خاطر بلان ببيني سلسسته المخرولات الكاغنس اني لو سمعك قد مت مخري كندي انت فقدنا تنهبوا اذ يفيد الحصن كندي مقانن الراجي صلو سلسته الكا وربعه تاعي تبين مع لخانتا غير قالوا لها وسين قالوا لها حصر قالوا لها انت زي قالوا ايدما يفيد التشويق ايضا حرري فالرسول صلى الله عليه وسلم بني على خمس مسبلونا انت و زين حموش اركان الاسلام اللي نحن وهذا يفيد ايش يا شباب التشويق, التشويق. يعني مره رفض يصبي اللي خا فولت وما لي فزين حموش حموشه لو طواغيتك بلا ناخذ له الشيخ محمد بن عبد يوم من يومنا نحن صبينا ونيو زين حموش تطاغيت زي رؤوس دخله واضمنني حلفت ما رحتي وقيت ما رحت له حمشت زئاته حمشت عيناتاتي طيب وحمشت زئاته حجي ان شاء الله حدا ب حدا بارك الله فيكم وخليت فائده اذ هم حمشت زئاته مسخبي مسنبل عن طريق الاستقراء والتتبع استقراء والتتبع اب قران حديث حمشت رؤوس تواقيت قالوا تباهيل ما له اي لكن علماء السلف قران كله محسو احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم اقوال السلف اسرايوه توم قند مرحتني طاغوت حمشته فزيك كب مقرا توسده قران مسكرو وتفسير كله سلفنا الصالح قام اول فهم السلف الصالح حديث ما سبله. كلت اقوال السلف مسرايوه فالشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن الله رحمه الله حمشت ما الاستقراء والتتبع مخن اول انت قدمنا نحز حج ابليس لعنه الله اتزعبي طاغوت ابليس وهو اكبر طاغيه ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن وهو ملعون لعنه الله يعني واللعن الطرد والابعاد عن رحمه الله كابراهيم ربنا يربت تسوقي بي مالت ابليس طاغوت كوينزل له اولا ابا واستكبر ربنا اذا زابي سجدنا ادم سجد له مس بقوله ربي معي تمعززوني اندبل اكنده شركن اكنده حرام تقسمات كم زودكم يغبران فهذا عمل ايش طاغوت تجاوز حده درته حلفي مالتي فيا الشيخ من عثيمين رحمه الله ابليس هو الشيطان الرجيم اللعين ترجمه مالتي قال, قال, قال, قال الله له رب سبحانه وتعالى انتهي له ابن ابلس وان عليك لعنتي الى يوم الدين مرقمناتك حساب يومه معلتي يوم الجزاء والحساب فشيطان والاعوذ بالله قالت من رحمه الله فبدل يتوب ويرجع الى الله سبحانه وتعالى ابا واستكبر من الليل بعده وتكبرا ولذلك آدم عليه الصلاه والسلام كله جز وسوسه دامصه ندك سبات يطف زي زعبي شيطان والعياذ بالله زي ايا زي ا بصوره صارد رغبه ايا قصري وكان ابليس مع الملائكه طبعا ابليس بس ملائكه ثانيين لكن من فصيله الجن نيرو. ملائكه قينو ما لا تكون اتي خلقنا جن, جن فصيله الجن تعاينتنا تونا جن خمس عينتنا سبات ندك سبات طبكه تاعك هذو و لذلك نعيكاب نار خلق نينا ادم كاب شقه خلق قياس فاسد وسيد مالتو و تكبر غير له حوي تبرتع كاب كما غير كاب شقه خلقنا ادم سجد جبريل يزبلش زقياص الفاسد الدماني تكبرا مسااله بعقله خيط بده حرز اسم ملائكه كله تفاصيلاته كشياطين كبخستغ بخف تفاصيل الجن تباهل زلخاني تسرحه بعيد عن الخير سلا زخنه ماده شطنه يعني بعده زرحت خاب خير شيطان كل سوء كاي والعياذ بالله شر زبل وكان ابليس مع الملائكه في صحبتهم يعمل بعملهم كم تصرحوا ملائكه يسرحنيو ابذا سجود قمرنا ادم مسمد ذا ربي عززه السجود قن ابي وانا ادم ما يسجدني اذا إز خاني تزازني ربي ان ابليس رب خاني كابر رحمانه تايو سي قالو مسبول قال ربي انظرني الى يوم ايش يبعثون له عمر ين واحده بس ساقيامه ما عاد توبى بلا وانما عنيد ابا واستكبر ولما امر بالسجود لادم ظهر ما فيه من الخبث اجتها خباث أو سوء والعاذ بالله اتا كيف كفات او سوء اي يسجد ان بل والاستكبار نعم اظهر ما فيه الخبث والاباء والاستكبار فابى واستكبر وكان من الكافرين انبلى سلاذبل كفوفا فتورد من رحمه الله عز وجل كبتر رحمه ربك اني رب سوقي قوي قال الله تعالى واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين زي ابسوره البقره الايه قصري 34 وايذ طبعا للماضي ذكر يعني للرسول صلى الله عليه وسلم هذا الخطاب واذ قلنا للملائكه اذكر يا محمد اذ قلنا وامرنا للملائكه ان ملائكهات اسجدوا لادم فسجدوا كل ملائكه سجدوا الا ابليس جك ابليس ابى واستكبر ام وكان من الكافرين طبتم كفر بنص كتاب الله عز وجل ابليس انتهى مخن كافر مع انه اب زوجتنا يا بالله وناس ويسمون انفسهم بعبده الشيطان من شيطان كنجزا انا ذو العياذ بالله شيء الشيطان مظلوب زبلوا ابو زوجتنا زبلوا لا هاي يغبوني يعني خب رحمهنا يربخ سوقه يغبوني هؤلاء هذه طائفه كافره بنص القران واستكبر وكان من الكافرين دابول الشيطان اي كافر انسوا وداع يا زبهل خالد عمر عمرو خالد احسنت يا جزاك الله عمرو خالد انا صوتي انا تسمع والشغل الحيدان رد يروه حفظه الله واطال الله عمره في طاعته شغل الحيدان من كبار دليله هو عن التعريف عليكم السلام ورحمه الله وبركاته انتيدو ابليس ما كفر ايش بيقولك قال يعني ابليس هيكفرن لمن يقول ربي ربي قال ربي انظرني الى يوم يبعثه قال ربي ربي, ربي, ربي رب نابل فوالعياذ بالله زي ضلال ابليس هاي كفر نزبلنا فزقاني تشكيك في العقيده والعاذ بالله اه بالاجماع اجماع المسلمين ابليس كافر مخان اذا نص الايه او القران او حديث او اقوال السلف ابليس كافر بالاجماع لا شك ولذلك هو كان من الكافرين فذلك تي اكبر طاغيه إبليس والعياذ بالله منه طيب قال ايضا ومن عبد وهو راض انتدى سبات غزيه امه وهو راضٍ بسند الحرزه اللي هوي مالته ازون طيب العباده من خصوصيات الله سبحانه وتعالى ولا يمكن ان يشاركه احد من المخلوقين من خصوصيات الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانسه الا ليعبدون يعني يوحدون توحدوا معك جزوني مكزات ربط رعاه تملكت فبقى ازيسبزكن سبات ندا تغزوون كله سجود ندا ودقولون كله نعوق قد قبرين حداقاي ندا قبرون كله انا ما يوكعه انا وولادي هبه نحومم انا ازحوي دبلت تصرح اني رب اللي حرزقتكم بدو رزق الزقوه وسق لي رقم ازون طاقتي فول عاد تقول الشيخ ابن عثيمين في الشرح اي عبد من دون الله وهو راض ان يعبد من دون الله دسندابولو دس يبل دس بل يفتخر فانه من رؤوس الطواغيت والعياذ بالله وسواء عبد في حياته او بعد مماته اذا مات وهو راض بذلك اذا هاني ابيوتي وخن ولا ابكي موت بوسيا غديفو سباتنا اي كزوني اني درجهنا يا ربي بتسحيه كبيره نعاي املخه زي بلت ورينه زون بالله ازيت قالك قدام ابليس لنا قال سبات بدا تغازو خلوا دس يبلو سلسل ومن دع الناس الى عباده نفسه بس قلنا 183 نكسبات صوعت كير الله نحايته ذوول طيب ابتخى ل 183 انتن في الليل ان شاء الله عليكم السلام ورحمه الله من اللوز نغرني تاع قال 183 تقاليتين تاعنا تا ماتي عبد وهو راضي شباب نبدا تجزؤوا خلوهم يا شباب دسي طيب ابذار ثالثه سي ومن دع الناس الى عباده نفسيه لذاك سبات يصوعم نعاي تجزؤوا ندبل اب مونغولتين في الليل يا درش طيب من النجر ففي الليل نزلام انت جادرهم في دي ان شاء الله هنفضلها جمتها بعده جزاك الله خيرا أبزمص <متقل> ان شاء الله كتبا دليل له كل بيزه زي زياده خربانه بحطون ملصم الدوره مالتها دملاسه تفضل كتابه كتب العقيده توزعي ان شاء الله ربي اخلاص يا هبلنا تجي عقيدانا في المنهج نهنا كتقبل له ثبات ربي هبلنا لذلك كم ذا اخونا منكب عبد الله نعم اخونا عبد الله جزاك الله خيرا تقدماي زبلكا يحكي دك صبات حيصوا عن تقدمه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لكن مس مصوه ده سيلوه فغازي امه لكن سوق له رئوه ازي شركي وازي كفري والعاد بالله لا انا سبي من ربكم اي تجزون اي بلومه اتخلى اي جن يتصوع العالم. لذلك تصاوعت ازي ثالثا يزي زياده فبرن، اتقالايقن يتصوعن. ثالثا يغن نعي تجزؤن يلو بغلصن دك سبات يتصوعوا. وفين يا كلهم طواغيت. لكن فتنه نايتي يتصوع سبب زياده من انتهي سبات كاكبي. تصوعت يكبر سلازلنا منسوا. وكلهم في النهايه والاذ بالله طواغيت. سلاذخونو خبزي ومربي ومن دع الناس الى عباده نفسه يقول الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله أي ومن دع الناس إلى عباده نفسه وان لم يعبده فانه من رؤوس الطواغيت سواء اجيب لما دعا اليه او لم يجب ازد بماني طواغيت نبلو ولاد الكسبات حرايلو اسمعوه اوعدك اب قبره اخد ازيط طاغوتي لكن كقبلو هذم تصاوعتناتو ايقبلون بزي جت تتقبلوا مطاغوتي ايتقبلونون طاغوتي ما حيتغزوني زبل تصوعي سلاذ قبر زلو مالتي اما من عبد وهو راضي زبلنات خليت مالتي سبات گزو دز دوبلو لكن وهو راض ازي شرط زي الله اما غير راض مثلا نصرى عيسى تجاز يمه هل عيسى عليه الصلاه والسلام راض لا راضي قلنا نبي الله عيسى عليه الصلاه والسلام دسلو ما يكون لذلك ربك حتى امقيامه معلتي تجازوا الى ذلك اليوم يروح حتى عيسى عليه الصلاه والسلام ما قلت لهم الا ما امرتني به ان عبد الله ربي ربكم جاء مسخ اخو بيوم عيسى عليه الصلاه والسلام ان ربي تجوزي اصبر لكن تواقيت تغينوا يرضى ده سيبوا سوقيبل يفتوا سبات عند تجوزهم تزيفوا ورغن اذا تقوا تكون وعزير كذلك ابن الله مسوى واليهود ودي لهم يهود لكن مزمغل طاغوت هاي كون المغنياته اي فتون زي نجر زي باعلو طيب ومن ادعى شيئا ومن ادعى شيئا من علم الغيب نايزم افلط علم الغيب الا اني زبل ازول طاغوتي ولا هذا اذا شات ان شاء الله قروب ا كبلة كبله مغنياته زياده من سنتان تدليها. لذلك اربعه اتواصلكم لما عنتي كابتن حموشه واقف الى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. زياره بعيتي ومن ادعى شيئا من علم الغيب. عم نشرح تعلك دغوم شاء الله. وانتي كتاسرونكم كله ما له ان شاء الله. ومن ادعى شيئا من علم الغيب الغيب بخصوصيات الله سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبه ها شباب الله ذكر ربي غيب زفلت يله ابس ما يغنى المريت نا زفلت يله ولو كنت اعلم الغيبه لاستكثرت من الخير وما مسني من سوء لما الرسول صلى الله عليه غير فلت نا يزمت فلت خير زياده بمزحكوا لما الرسول صلى الله عليه حنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تساهرهم زحرزي موصومينهم اي غمطوا اني غيب ايفونتهن سلازكون كانوا حنتمشركه والعياذ بالله اللي هو سمك يرابته شات ابتاق ال مالتي وقبلعتهم سم بلعم الرسول صلى الله عليه وسلم صحابي موسوم زنا برميت لكن الله سبحانه وتعالى حما الرسول صلى الله عليه وسلم هم يا شباب اذا سمي زي الرسول الله عليه وسلم سمو حمز الله فليطم انسى غزي سي سمو حمز الله فليطم اي فليطم كيف فليطم لي اما اه اذا ترى اد علم الغيب زفلت الا الا الله سبحانه وتعالى لذلك اذا علم الغيب نازمت فليط يا سيلو ابصر حرباتي مالت زغاب خمؤ بس راح ربس رزاتوت اغوتن بقول يا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الغيب ما غاب عن الانسان كل تصورك بالسبع اذا غيب وهو نوعان كلتا عينته الليله اذا غيب زي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله واقع ومستقبل نا يحج زقاتم كموناي مستقبل اتحج زقاتم سبات قال لي ويبرحون قال لي وجلس يكونوا فانteil الشيخ بن عثيمين رحمه الله فيغيب الواقع نسبي فغيب الواقع نسبي يكون لشخص معلوم ول اخر مجهولا نحاجل قل سخون اللخن ما يزلهي مالك يتواقع قال لي خاني انتي خونه لي مالتي مجهولا اي فولتن لكن واقع كون مسكنه ابزق غيبي اللي يوم كمان مع ان كله هي بصحون زواقه عزيز كل نجر وغيب المستقبل حقيقي لكن لازم هذا الحقيق حقيقه الغيب زبال لازم انسى اما اكون نجر ندق سبات سي كسورهم يخيلو يزبلوا شغله زين نجر السبات نجر السبات قاعد يصحن الله رب امره زورده اكون نجر مالته لكن ما يغيبكن اذا فصم صراحه يا ربي الا ان توم رسلات كطا غيبكن اقرن بخلي رفس من يصدى من الرسل تزون حجي لا يكون معلوم لاحد الا الله وحده او من اطلعه الله عليه من الرسل اذا غيب زيد ماني مخلوق لا ملك مقرب ولا نبي مرسل جبريل عليه الصلاه والسلام اقرب ملائكه امين الوحي اقرب من رب سبحانه وتعالى بس كله وحي مسورد ربنا الاس ما الاختي ما سمح حلاله كله ترح يرسل جبريل عليه الصلاه والسلام كبنزى وحي زي اي فلطان تا انت انت همزقات كم هون الرسل صلى الله عليه وسلم كلهم انبياء والرسل غيب اي فلطوني ما يزم اي فلطوني رب سبحانه وتعالى بعله عن طريق الوحي راح نفرد والا غير ربته زي سوى ربته زي نيروم ملائكه وينرسل سفلتو سبي الله فمن ادعى علمه فهو كافر افلت عين ازمت كافر كتم ادعياء علم الغيب الكاهن والعراف والمنجم والرمال زياتهم علونا والساحر كذلك الكاهن يدعي معرفه الغيب في المستقبل عن طريق الجن كاهن وعراف الكاهن والعراف كلتي اوم انتهيتوا في اليوم نرى زيامن باب فاذا للجميع ما كان اولا الكاهن يدعي معرفه الغيب في المستقبل هايزمتس مثلا فلان كولدي الزغت زبيتي ولات كتولد يخي كوست زبحال كمرعويخي زيلوه زي طاغوتي بصراحه انا يربي زائد ما يزمس ماني هولد ماني خماكنز فولت الا قال لي يوم كمان بعلات كندزغت مرعويخي بعلات كندز ما كتولد يخي بو قال لي ام دما بزمعل تزغت حمميخه بزمعل تزغت جايشيخه بئتي ماو ترغمان حد... بحد اخاوني بزمع التزي كتمرعوقه بزمع التزي كتولد يخازم زياتهم طواغيت ولذلك زس بزيت نايزمص زناغر دحركويلو كاهن نوب عاشبانتاينو بلو كاهن نوب مقانع عن طريق واسطه الجن ورب سبحانه وتعالى نزوم اجنان دماني تقرون مالتي نجوم رب سبحانه وتعالى كواكب تدل له نعاتهم زهر ما مالتي ابنا نحن حدود اجنان يحقرهم يساغون ابنا النجده حد. اذا حد يحقر تعادي سقوله في النهايه ناب سمي كسب زب صحيحون فملائكه تزارهم كله ويسمعوه اتي كخب زر ابا هولو يعني رب سبحانه وتعالى شو بيصد له مالتي اتزبه حن ندهويه نزه ساحر متخ خمزي خمزي ابله خمزي اخ تقاطعني هذ نزه كهنون نايزمت انا اكركم يا زبذلو حان حق ند حرا بيقولوا مسا خند يحس يصدق في وحده ويكذب 100 كذبه والعاذ بالله سباتنا نتعنث زقاته متر يوم يامنوه زقاب بواسطه الجازي زيت كاهن نوبلو نايزمت العراف نوبلو هو الذي يدعي معرفه الامور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضال عراف نوبلو كن نايز حلفا غالبا تصرحون عايزه حلفي وسودماني مقدمات يقبر مالتي مثلا النسقاء تساريق تبلو ابيت قمه اكمز أب خمز انا من مقدمات غيرو با استدلال غيرو بلنا على خ سريق كازلو جلجلبلو اكمز أب بوتا ترغوي خايب لك اذا عرفنا لكن ما اذا حلف اذا وفي نفس الوقت غيب يفلت اذا ما كينه راته سارقه ابزي ابو مثلا كي راه عن طريق اجنان مالك ياتي خبر ورا زبصحن زلو اجنان وما كانت ضاله زغون كان غير مثلا تسرقها اذا حازياء تسارقه زل ابزي ابو تالا يبلك ها شباب ما في زربالو ولا نا يزمص في زربالو لكن في نفس الوقت تزحى له فاي رايون وفي نفس الوقت تقول علم الغيب الله يزبل لكن انت اي تزربو قلنا اي زحاله اما كان تقول نايمتاي ماي مستقبل زياته فرق دقيق زله اممغو عراف والكاهن كاهن نايم مستقبلي عراف لكن يعرف مالتكوي يعرف يعني قل صلكه صغات عير كان غتسرقك ما كان تقول نبره تقول اذا عرفزي هبن معلوماتك لك اذا عرفزي ينقل مالتي مباشره قد كنز يتعلق بك كله نا اذا حلفي بز نقركازلو من يسرقها نا اذا سرقت اقحا نا اذا حلفت زربا المستقبل كنزه خغات كذلك المنجم التنجيم هو الاستدلال الفلكية على الحوادث الارضيه منجم زاخو خوبزيا توتسى ابعلنا خمس حجاتمي زاخو خوبزيا هي تؤثر بنفسها ازلزلوا باغيرو نايزمتي ينغركال زاخو خوبزيا ربي الخالق هي المخلوقه لكن هذا هذا النجم يؤثر بلكله الفلكية الفلكيه هي هواه نزي نجم نزي نزي خخوبزم اسرائي بغازا خخوبزئه كان بزخغطمي بسن كذا خخوبزئه بلكله تقونتهاتناي مرت زغاتم بسمته بيركحب بيرو والرمال دماني تاكبر مالتيو رمل حصى ويامن جويا يك يخط على الرمل والحصى ويستدل بها ويخبر عن الغيب لكن كل علوم الغيب لكن اكيد ام ويذ باتس دتكملو زلوط رحيم تفالاليزه بركلهم نعلم الغيب الجزء وخمسه خطه اريدكوين مالتي لذلك رمضان خط يقبر خمسس خمسس عبيله تادرغ انا خجي اشدلي خمسس انصبلو حنس لا كتموت يا خاتي بيشكا اي حدا كاني بنغتنا يمكنه انكم ترى في البلد تعاده خ... مرعوه اللي نقصته خمسس خمسس حنس عبلو لا زي ها شباب العلم الغير هاي كونه كم يقرون في بيتمون هاي الزمه قال اخ موتوا قال كحمبوا سبحان الله ولاد يبلون قال ولاد يلوخوا بكستوا اذا كل شيء خفيف بيتمون من اللي يقرون جيهم كلهم ثاني يقولون يا شباب طواغيت اتصرح رب ثلاثائته دارتهم سلاذح الحلف مالها كشفار فمن ادعى علمه اي علم الغيب فهو كافر لانه مكذب لله عز وجل ولرسوله ازد ماني ربنا رسول الله صلى الله عليه صلى قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله شباب الى الله سيئه عقيده الا الله غيب زفله علم جكر وما يشعرون ايانا يبعثون مع اسم كان يخت السوم ويتم كنت السوزي نتايفل نتايفل وتم يضرب سبحان وما يشعرون ايانا يبعثون تم يتم الجخ مع اسم تسوايفل قام مع سيامه مالتي سفلتايل صوره النمل الايه وصرخ ند مالتيو سوسان كان الله عز وجل يامر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ان يعلن للملأ انه لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله فان من ادعى علم الغيب فقد كذب الله ورسوله فقد كذب الله عز وجل ورسوله في هذا الخبر لذلك انا علم الغيب بالنسبه لي يحصل له من قران من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم نزبحا افلتتم غيب اي فلتن يبولون يدولون. رب عزيز سلازم قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله قال ادم لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مس ثانيه الرسول صلى الله عليه وسلم غيب زي خابزيفن ترسي بوحي انبياء كلهم والرسل والملائكه بوحي ما الاقتنا رب مسورد فما بالك زم قوم قلت زيات يوم طواغيت يوم كابزيون ونقول له كيف يمكن ان تعلموا الغيب والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب هل انتم اشرف من أن الرسول صلى الله عليه وسلم فان قالوا نحن اشرف من الرسول كفروا بهذا رسول غيبي نجمص ييفلطص الرسول صلى الله عليه وسلم كيف زي اتمفلطوا بالله الشيخ محمد بن عبد الله انت, نحتة نحتة انت ان حطيتوه ميلو نحتتوه انت انا حنا خبررسلنا فعلا هذا كفر واد بالله وان قالوا هو اشرف فنقول لماذا يحجب عنه الغيب وانتم تعلمونه لا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ربي خمي غيره اترى سمور غير الله الا بوحز ورا دمت زي كل مالتي ونسقاتكم نفلط ينا ناي زمتو بلو دليل نقرب الله ميلو وغتقال الله عز وجل عن نفسه تاسعات اخيرا سلا زله دقيقتين تري الله ان شاء الله بزي الكل تاعي يركزاز ما باذن الله وغتقال الله عز وجل عن نفسه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا ربي يوتي ناي غيبي نزمتس زفلت فلا يظهر على غيبه احدا ما يغيب دماني جلس زغبرلو مخلوق يلن واذا غيب زسني ناب مخلوق اي محل فولي رب سبحانه وتعالى الا بمن تاي مالتي الا من ارتضى من رسول جداله كتم رسالات ربي رضا واذا ما فوت التحدير ايذ متينقرو نذر رسولي كلهم الرسل والرسل هذه يشمل ماذا رسل الملائكه ورسل بني ادم رسل الملائكه ورسل البشر كليتهم الملائكه يقول ن رسلاتنا يدق سبات مالتي رب سبحانه وتعالى انت دافتيو فانه يسلك من بين يدي هزي كلتيو يشمل الرسول ناكلتيو مخانو فتوصلكم ثاني حمالتيو وتعالى كطغيبي نقرم ملائكه يخن رسل ده سبات مالت من بين يديه ومن خلفه رصد ان يقصه من الملائكه يحفظونه من امر الله رب سبحانه وتعالى تاي معقبات من الملائكه يعني يحفظونه من كل سوء والا علم الغيب يقول له الرسول لكن سبات انه خا يقتلوه سبات ب بحمك مالته كيكتلوه اب, بحمق مالتي كي أب نخي يودو رب سبحانه وتعالى يحلوه مالتي انبياء والرسول يحلوهم لكن نايز متصفن اي فلطون اكبر دليل الرسول صلى الله عليه وسلم سمي بليعم غيب زي فلطونايز متصاي فلطون زي ابصوره الجن رغبوا اي قصري اسرا شعته اسران شد الش وهذا ايه ثانيه تدل على كفر من ادعى علم الغيب زي خليت ادماني علم الغيب فلت بلد ما كفرناتم وخنوا ترددنا وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ان يعلن للملا بقوله قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي سوره الانعام الايه 50 اب صورة الانعام قصري حمسان تيلو رب سبحانه وتعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ين حزبخه تزاربهم يلوزه زازم حلاله فلهم مالته بقولي قلنا اقول لكم عندي خزائن الله اتي مخزننا يربي ابي داي وايب لكم منه اترزق خورك كله خبربي زلي هفتبو زلي دماني اتكي زلي ولادي هو زلي مكانكبر ولا اعلم الغيب شوف على الرسول صلى الله عليه وسلم قلت تزارب كم زيائل كيدو ولا اعلم الغيب ما يزم تصا يفلتني ولا اقول لكم اني ملك انا من ملائكه لكم طب ما هم رب سبحانه وتعالى كشرفني بالرساله رسالهي بال اكل ملائكه اaib لكم إيه. ان اتبع الا ما يوحى الي انزختل ربي بتزق وحي ما اختز وردل بو يا زخته كله سلازي لمع انت بزعبه توم حلفتي قندي ما الطاغوت هموش دم خنوم اربعه غابو مسلنا مالت سلازي يوم اربعه زياتهم كدكمكم بعصر زباله مالتيو ابليس طاغوت وكافر مخن كلا اي انت دع يعني ومن عبد وهو راض بالكسبات لا تجزوه خلوا بس يبلو بزئه دسبلو مالته طاغوت بدكسبات تجزون زبل زبل زون طاغوت ومن دع الناس الى عباده نفس وبابي طاغوت ومن ادعى شيئا من علم الغيب ناجز متصفلت يا زبل زون طاغوت حموشي طاغوت سون سفح درسو لذليو ومن حكم بغير ما انزل الله اتربي زوروجه دديفو بشرع دديفو بالشرعي تفرد يا زبل بالشرعي خ من راح زون كبطم طاغوت ايو ابدي عبي تفاصيل زرزر قال له بيجولي ديو بيشرح زفرد له ويس كنيلو ديو دليل اقربهم يقول له ان بالله يجيله اذا كله زرزر ابزمس يزلو جمعه شاء الله كنوسدوا اا لذلك لم انتي انوه عبد البلاء مغنياته نعاقدنا زملكت زم, زم حموش تطاغيت بزحات سبات سلا زد فوخ ابليس شيطانة عزكه مخوميه انوه عبد البلاء وجزاكم الله خيرا قبلكم وبارك الله فيكم اكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته